يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدينا جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَاللَّهُ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَذَّبَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ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 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا رسلي إن الله قوي